أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا هما صالحا جعل له شركاء جعل له شركاء في ما أتاهما فتعال الله عما يشركون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 أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون